وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه, فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لب سبيل المقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فنتقمنا منهم وإنهما لب إمامين